نسيم هبت علينا من حمال المصطفى نسيم فيها لهانا فيها الدواء والشفاء نسيم هبّت علينا من حمال مصطفى نسيم فيها فيها الدواء والشفاء بشمها والخفايا بخ صدق مع اهل الهمام والوافا هم الرجال الأكابر هم أهم الشرافا هم أهل الأسرار هم أهل والصفا يا حالي سجع فحالي بالنبي قد صفا الله الله الله, الله, الله حمال مصطفى فيها لها فيها الدواء والشفاء بالشميها يصلح الظاهر نانا والخفى يا بخت للنبي في كل حال اقتفى الله الله الله, الله, الله اذا بدات عين جود الله عنا عفا الله حاسبي ونعم الحسب حاسبي كفا منه المواهب عين جود الله عنا عفا الله ونعم الحسب ومنه العافيه ja, wacht, ze hebben عبدك المصطفى أسلق بنا نهشمان لهديه اقتفى أمن علينا برفقات عبدك المصطفى أسلق بنا نهشمان لهديه اقتفى نثبت بديوان وراث النبي الخلفى بجاه أحمد Papier. Allah kan zal Allah. عبدك المصطفى اسلك بنا نهج لهديه اقتفى نثبت بديوان في النبي خلافا بجه احمد حبيب الله كنزل وفى عليه صلى الهي ما الحياه وكفى والال والصحب صم برق السما رفرف عليه صلى